بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اخواني في الله والاخوات الكريمات احييكم جميعا بتحيه الإسلام تحيه من عند الله مباركة طيبه فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج مواقف قرانيه والذي نعيش فيه مع فضيله الاستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعتي الازهر وام القرى سابقا حدثنا فضيلته فيما مضى من اللقاءات القريبة حول أصول الأخلاق كما جاءت في القرآن الكريم في صور كثيره وفي مواقف كثيرة واليوم باذن الله عز وجل يحدثنا إذا صح التعبير عن الاسقاطات عن بعض الاخلاق التي تحتاجها الأمة الإسلامية في الحياه العملية كما جاءت في القرآن الكريم نرحب اولا بفضلة الدكتور اهلا بفضيلتك مرحبا تعال فضيلتك اليوم تحدثنا يعني عن عن كده عن قضايا معينه يحتاج إليها المسلم وتحتاج اليها الجماعه المسلمه في الجانب الأخلاقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى اله واصحابه وازواجه وانصاره ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن الحديث عن الأخلاق في القرآن الكريم هو حديث مصطفي وهو يدل دلاله ساطعه على أهمية هذا النوع من العبادات أو من هذا من احكام الدين وعلى عناية القران به وتقريره للامه افرادا وجماعات نعم ولذلك اخذنا منه نماذج كثيره ثم نتكلم اليوم ان شاء الله تعالى عن الاخلاق العملية بعد الاخلاق التاصيليه نعم التي اصلها الله ان مثل وقلنا الله يامر بالعدل مطلقا لكن كيف يكون العدل ياتي بقى في التفصيل يأتي يقول عدل في الأحكام عدل, عدل في الكيل والميزان عدل في كذا فهي الاخلاق العملية ولذلك يغلب على هذا النوع أن يكون في العهد المدني نعم لأنه عهد العمل والتنفيذ والتطبيق ثم يغلب عليه ايضا ان يكون من خلال آية أو ايتين ليس على نظام ال الايات المجموعه الطويلة نعم. مثل ايات سوره الاسراء التي مثلت 15 آية إنما الغالب أن يكون في آية أو ايتين ثم يغلب عليه أيضا أن يكون فيه جانب الزام والتطبيق التنفيذي نعم. ليس مجرد التأصيل الأخلاقي لجماعه لا تستطيع أن تطبق في ملكه هي تطبق على نفسها لكن لا تستطيع ان تضع هذه الأخلاق موضع التطبيق العام الشامل لكن هنا في المدينة لما <تصفيق> لما هجر المسلمون أصبح الوضع لو كيان آآ مو... آآ يهيئ لهم أو يتيح لهم أن يضعوا هذه الأخلاق موضع التطبيق والتنفيذ الذي كان القرآن العظيم يتنزل بها في شؤون الحياه المتعددة التطبيقية التنفيذيه في الغالب في قضايا واشياء محدده ومن ذلك مثلا الايات الكريمة التي نزلت تامر بتخير الالفاظ والعبارات نعم وال ااا اتباع الاحسن الاتم دائما في هذا الموضوع نعم فمثلا نجد القران الكريم عموما اطلاقا يأمر بالباتباع الأحسن في الأقوال يقول تعالى وقل عبادي يقول التي هي احسن هذا الاطلاق والاحسن هنا هذا ضرب من اعجاز القرآن في المعاني والالفاظ ودليل على أن هذا الدين يريد أن يبلغ بالناس غايه السمو الانسان والديني والخلقي لان الانسان ممكن مثلا يتكلم بما هو شيء هذا ممنوع هذا ذنب في القران يتكلم بما هو حسن يعني مثلا اذا ازده اليه احد جميلا يقول له اشكرك مثلا فهذا حسن اما القران يختار لنا ان نقول الأحسن نعم. الأحسن من الحسن وهذا ضرب عجيب في التربية آه مثلا آه الإنسان اذا اسدى الى انسان جميل يقول له جزاك الله خيرا اشكرك كنخون في الحسن هنا اشكرك وجزاك الله خيرا واجرك الله واسابك وجعل لك الجنه الأح ف... فيقول الاحسن اتم نعم. يرد بالالفاظ ال... ال... التي هي اعلى واتم في... فتاثر القلوب وهذا متكرر في القرآن يا مثلا حينما يقول ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان كانه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن يقال هذه الايه نزلت في ابي سفيان وكان زعما لمكه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه بالأحسن حتى يقطع عليه طريق اللجاج والمكابره والمنافرة وما إلى ذلك ولذلك الايه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي, ولي حميم, حميم. وما يلقاها اذين تحتج الى صعوبة. تحتاج إلى ممارسه <تصفيق> نفسية عنيفه نعم. تحتاج إلى ان الانسان ياخذ نفسه بالقوه حتى تدرب عليها حتى يسلس له قيادها نعم. ولذلك يقول وما يلقاها الا الذين صبروا نعم. وما يلقاها الا ذو حظ, حظ عظيم. عظيم هذه ايه مكيه هنا في في الايات في, في المدينة نجد نجد الايه الكريمه واذا حييتم بتحيه فحيوا فحيوا باحسن منها او ردوها واحد قال السلام عليكم يقول على اقل تقدير يقول السلام عليكم السلام هذا كذا نقصا يقول السلام عليكم يردها فقط انما اذا اراد ان يخرج الى الاعلى والاتم يقول السلام عليكم ورحمه الله فاذا اراد ان يصل الى اعلى يقول ورحمه الله وبركاته نعم. وهكذا فالاحسن دائما هو شعار القران الاخلاقي الاحسن الاتم حتى حتى في الجبال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي, هي احسن نعم الا الذين ظالموا منهم هؤلاء لو وضعوا الاخر اختيار الاحسن الاتم هنا بقى من وضع التطبيق واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها التحية في الاصل قوليه واحد يلقي السلام يرد عليه باحسن منه مثلا او يلقي كلمة طيبه نرد عليه لكن المعنى يتسع اذا حييتهم بتحيه يعني اذا حييتهم بتحيه قوليه كالسلام او فعل او اذا حييتهم بهديه بهديه نعم اذا حييتهم اذا هدية فاهدوا في مقابلها باحسن منها أو ردوها ولذلك كان الرسول يقبل الهديه ويشيب عليها لأن هنا القرآن مبداه الاخلاقي التعامل بالحسن على الأقل وبالأحسن في, في الوصية الغالبة الغالبه في وصاياه سبحانه وتعالى مثلا تخير الالفاظ أيضا إذا كان انسان له لقب سيء ولقب حسن يختار اللقب الحسن نعم. لماذا ماذا يختار الإنسان؟ يختار له الحسن امم مثلا الا اذا كان هو مشهور به ولا ولا اذا يخاطب به يخاطب <تصفيق> به ولكن لا يقصد به التجريح او ما الى ذلك ما كان لقب اسمه وهكذا انما إذا, اذا اختار الألقاب التي يعير بها الناس نعم. هذا ممنوع شرعا ولذلك مثلا كان اليهود يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمعون المسلمين يقولون راعنا يا رسول الله راعنا نعم فاخذها اليهود واخذوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا محمد راعنا بمعنى انظر الينا او ما الى ذلك اليهود كانوا لا يقصدون الرعايه اذا ما يقصدون كلمه عبريه بمعنى الارعن م. فكانوا كانهم يقولون راعنا بالعبريه يعني يا احمق شتم للنبي صلى عليه وسلم يقصدون ذلك وهم يظهرونه في مظهر في مظهر ينادي المسلمون المدحه كما يقول فنهى الله المؤمنين عن هذا الأمر الجائس هي كلمه صحيحه نعم. راينا يعني انظر الينا وتعهدنا بت... بالنصيحه وما إلى ذلك م. إنما اليهود لما حولوها الى معنى خبيث نهى الله المؤمنين عنها اذا قد ينهى الله عن شيء جائز لانه يحمل في باطنه امرا غير صحيح نعم. فلما اليهود جعلوا هذه الكلمه الحسنه التي لا شان لا غبره عليها اتخذوها وسيله للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا واختار لهم كلمه مقابلة لا تحمل هذا المعنى <تصفيق> الخبيث الذي يقتضيه اليوم وقول انظر اه ف... ف... يا ايها الذين امنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا فهنا كان هذا اصلا من الأصول في تخير الالفاظ ليس بعض الناس يعمل اشياء سيئة ثم يقول ه... إذا اذا في ذلك يقول هذا حرم هذا حرام هذا اباحه الله مثل الطلاق مثلا الطلاق ابغض الحلال الى الله هو حلال لكن الحلف بالطلاق في اول الامر وفي اخر الامر وفي الدخول وفي الخروج هذا, هذا امر غير مباح اطلاقا سيء فهذا اصل كلمة, كلمه راعنا لا باس بها لكن لما اتخذت وسيله للشد نهى الله عنها مع صحتها وابدلنا كلمة خيرا منها لا. قال ان نقول انظرنا او او, أو انظر الينا لا. او انظرنا امهلنا يا رسول الله حتى نكتب بعض الاشياء او ما الى ذلك اذا الاصل في لست قادر يحضرني احيانا ما يسمى بالاناشيد الدينيه ويعملوها على غرار الاغاني الاخرى الهابطه فيقع الجرس في الاذن لا لا لا, لا, لا هذا جرس هذا هذا خطأ ان نحن نقلد فيصبح الصيغه انما اذا كانت معاني اذا كانت المعاني المقلده معاني مقبوله ومعاني رفيعه فلا باس يسموها في الشعر المعارضه يعني ياتي الشاعر على وزن او يعارض الشعر الاخر لا باس لا. لكن اذا كانت معاني خسيسه مثل معاني الحب الرخيص الساقط والغزل الداعر السيء هذا لا يصلح لا يصلح في ال... في ال... فعلينا ان ننتهي عن ذلك اخذا من هذا الاصل نعم ف عندنا اذا هيتهم بتحيه صحيح وت... تخير الالفاظ نعم. وتخير الافعال مثل ويوم همات اللم التخير زي. الاحسن لي... ليس الحسن فقط التخير... الله يريد أن يصل بالمؤمنين الى جروه عاليه نعم. فهذا هذا في ال... بالنسبه لل... للتربيه على تخير الالفاظ واختيار الاحسن الاتم دائما نعم. هناك ايات كثيره تتحدث عن التربية على حسن المعاشرة والمخالطه بين الناس نعم فالناس هنا يتخلطون وهنا يتعاملون هناك وكلام كثير الناس تمزح بعضها بعضها او ما الى ذلك رب الله المؤمنين على أن يخالط الناس وان يعاملوهم بالاحسن نعم الأتم. ما يصح للمسلم أن ينزل الى المستويات الهابطه مثلا في المجالس مثلا في المجالس مثلا يقول الله تعالى الناس في في اجتماع علمي نعم في مجلس وعظ أو في مجلس محاضرة في اي شيء فايه ما هي الأخلاق العملية التي يتغرب الناس يتزاحمون ويدفع بعضهم بعضا وربما ارتفعت الأصوات وشوشت على المحاضر لا يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم نعم والله هذا تربيه تربيه في الجهلية العجيب أن كل هذا في الجهلية ويرب الله اقواما نشؤوا في جاهليه العرب التي لم يكن عندها علم ولا اداب محدده وكذا او يعني حديث عهد بجاهليه نعم كان في الجاهليه يعني أن الناس نشات في الجاهليه والذين خاطبهم بهذا نشؤوا في الجاهليه ومع ذلك يرتقي فيهم رقي هائل يعني حينما يقول لاهل الجاهليه الذين طلعوا منها واسلمهم يقول لهم استعملوا الحسن هذا هذا طيب جدا لكن لا يرضى لهم هذا يقول لهم قل عبادي يقول التي هي أحسن كذلك هنا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ما كان العرب عندهم عندهم تنظيم أو عندهم حضاره او عندهم كذا وانما كانت المزاحمة والمغالبة فجاء الاسلام فنظم الصفوف هل الإنسان ياتي يزاحم حتى يقف في الصف الأول ولو ضغط الناس ولو دفع إنسانا إلى الوراء هذا ليس ادبا إطلاقا ولذلك لما لما تزاحموا على الصفوف بطريقه لا تتفق مع قال لقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المشاخرين الله هو اللي يعلم المستخدم والمشاخر ليس بالمزاحمه والمغالبة وانما بالمسابقه إلى الخير لا. هنا أيضا دغد اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس مجلس الرصاء سلام كانوا يسمعون للعلم او الخطبه وتا فاذا جلسوا ربما ضاقت المجالس بعضها وكانت المساكن ضيقه فربما تزاحم الناس ربما تشاحن قلوب فقال إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا كل احد ياتي يترك يترك من المجلس مستريح 100% واخوه واقف مثلا لا يعني يحاول أن ان يجد لاخيه مكانا بجواره في هدوء ويس... في هدوء وتفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم انظر الجزاء الجزاء ديني على عمل دنيوي وهذا يدل على أن الله عز وجل يريد من عباده الخير دائما نعم. يعدهم باعظم الجزاء على اعمال حتى لا تصل للعبادات ونما مجالسهم وزحامهم فغل فافسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا انتشروا بعد الجلسه الناس واقفه ربما الان في بعض المساجد يتمع الناس في الشارع بعد الخطبة يتكلم وظلنا يتكلمون ويزحمون الشارع وربما عطن المرور الطريق فلا شو انظر واذا قيل لكم انشزوا يعني انتشروا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ايضا جزاء اله كرم من الله سبحانه وتعالى لانه يريد ان يربي الناس على خير ما يصلحهم في الحياة في ادب الاستئذان مثلا في البيوت نعم ففي في البيوت الناس الان الناس الان تقتحم على بعضها البيوت ويقول لك احنا اصدقاء او يقول ده من العجم او كذا نعم. كيف كيف رب القرآن العظيم المسلمين وهم معظمهم كانوا خارجين من الجاهليه طب بداهته او كلهم و... و... لا يا الصغير اللي كان ولد أيوة. الاسلام ممكن انما يعني معظمهم او ما كانوا عندهم تعليم ما كانوا يقرؤون لغتهم امه اميه فكيف كيف نما بهم هذا السمو ان <مم> الذي يدل على غايه غايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ السمو والتادب والرفيع ادب غايه, الرفع. غاية الرفع. يقول الله عز وجل في النسبه للبيوت يا ايها الذين امنوا لا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها تستأنسوا كلمه الاستئناس غير الاستئذان الاستئذان ربما يذهب بعد الساعه الواحده على الى بيت يطرق الباب يطرق الباب يدق عليهم وي الناس تفزع ربما كانوا نائمين فيخرجون مثلا ويقول لنا اريد مصلحه ك... لا بد ان يستانس ليس يستأزم فقط لا بد ان يستانس يعني ان يستشعر الانس في نفسه بانهم سيرحبون به او يضيقون به صح. فاذا كانوا لا يرحبون به لا ينبغي ان اترك عليهم بابهم طبعا. في القيلوله الا الاعراب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم في القيلوله فاخذوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد يا محمد اخرج الينا فان مدحنا زين وان ذمنا شين واخذوا يصيحون فنزلت الايه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا اكثرهم لا يعقلون لا لا تستعملون عقولهم هل فكروا في ان هذا يضايق الرجل وهو في في راحته ام لا لو فكروا كانوا كانوا ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكن لكان خيرا لهم لذلك ربهم الله على الاستئناس ليس لاستئذان فقط الاستئذان ده فريضه لابد لا ياتي الانسان امام الباب كده ويدخل مباشره لابد ان يطرق الباب ولابد لا يقف امام الباب مباشره حتى لاقى عينه اذا كان مفتوح على احد من اهل البيت انما ياخذ جنب ثم يطرق الباب ثم يستاذن لكن لابد من الاستئناس على هذه الايه الانس بهذا نعم كنت نائما يوما فدق الهاتف بدقات عنيفه جدا في في هدوء الليل فقمت من النوم بفزع قلت ربما يكون حصل شيء يستدعي هذا فاذا واحد على الطرف الاخر يقول يا شيخ انا عندي استفتاء اريد اسال قلت يا اخي توقظني من النوم في الساعه السالسة من اجل فتوى ما هذا فهذا الذي الذي يحدث هذا يدل على أن الناس لم تقرا القرآن ولم تقر بالادابه الله عز وجل ما جعل الاستئزان فقط انما جعل الاستئناس والأنس هو الطمانينه والسكينه لا. ولذلك لا ينبغي للانسان ان يهجم على أحد في بيته إلا إذا فكر هل هو يرحب بي ام لا هل هو يانس بي في هذا الوقت ام لا هل الوقت مناسب ام لا هل الطرقات اللي انا اتركها على الباب الان تف... يص... وهكذا فيحسبها من جميع الجوانب يعني فيحسبها حتى يطمئن إلى انس الناس به واستقباله والشف... اذا يذهب على ال... ولذلك جاء بعض الضيوف الى الى احد ائمتنا فوجدوه مشغولا وكانوا جاءوا من بلد بعيده فامر لهم اهل البيت أن يخرج لهم التحية وما إلى ذلك ثم اعتذر لهم أشد الاعتذار ارسل لهم يعني مع ابنه أشد الاعتذار أنه مشغول ومعه في مجلس كذا وفرضبوا جدا وقالوا جينا من بعيد وقالوا جئنا من بعيد وكيف ان تطردنا وكذا فخرج اليهم الرجل التر التر خرج قال لهم نتحاكم إلى كتاب الله قالوا كتاب الله لا يامرك انك انت ناتي من و... كيف قال لهم يا اخي القران يقول واذا خل لكم ارجعوا فرجعوا فارجع. فرجع هو ازكى لكم انا ما قلت لكم هو يقول ما قلت لكم ارجعوا انا قدمت لكم التحية ثم اعتذرت لكم اجد الاعتذار عن هذا قالوا وكانوا من من اهل العلم او الـ او التسال والاستجابه لله فوقعت الايه عليهم موقع النصح والقبول جدا فقالوا جزاك الله خيرا نحن قبلنا ما القرآن يقول فارك انا قلنا لكم ارجعوا فارجعوا فواقبلوا النصيحه يعني فقبلوا النصيحه <تصفيق> اذا القران الكريم يختار اي نعم هناك كذلك في شؤون الناس والمجتمع مثل في في شؤون الناس في شؤون المجتمع في شؤون كل شؤون الحياة لا القرآن لا. يقول مثلا ويل لكل همجه لمزه صوره عندنا صوره كامله تقريبا في هذه الآداب سوره الحجرات نعم حضور اللي فيها ان الذين يا ايها الذين امنوا ارفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ياتي واحد صوته عالي ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيوجد جنبه واحد بيصلي يكون مثلا النبي صلى الله يتعود على علو الصوت على النبي صلى الله عليه فناهاهم <تصفيق> الله عن ذلك فالادب لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وبعدين نبه الاعراب إن الذين يجادلونك من وراء الحجرات ثم نبه يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا التثبتنا تثبت الأهمية في شؤون الفرديه وفي الشؤون الاسريه وفي شؤون الدوله ولا والحب لابد من التثبت لا يؤخذ الناس بالظنه فلا نال. اذا جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا يعني تثبتوا من الأخبار ولا تفعلوا رد فعل مباشر بمجرد الكلمه لان الايه بتقول وجاكم فاسقون بدم فانتم فتمينوا أن, ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على مفعولهم نادمين كانت نزلت جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا ذهبت اقبض زكاه بني المصطلق فلقيتهم يستعدوا للحرب فوجدتهم يعرضوا ان يقتلوني فرجعت مسرعا فكان هذا أمر مزعج جدا فارسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد وقال لا تثبت قبل ما تقاتلهم تثبت واسمع اذا اذا سمعت الاذان في في في في في اماكنهم فاعرف انهم على الاسلام لم يرتدوا فذهب وانتظر لغايه وقت الصلاة الناس الزنم فدخل عليهم فاخبرهم بالخبر قال والله ما جاءنا ولا ردناه ولا فعلنا كذا وتبين انها كانت اشاعه كاذبه كان ممكن توقع الحرب ويقتل الناس على هذا فانقال تصيب قوما بجهله فتصريحهم على مفعلتم ندمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنت الى ان يقول يا ايها الذين امنوا آم لا يسخر قوم من قوم سخريه نعم على المعاشره والاداب هذه اشياء خلق عملية اخلاق عملية في آشي شتات من, من من من شؤون الحياه اليوميه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا من لا استقل نحن نحن بلدنا احسن من بلدكم يا فلان وان نحن نحن نفهم عنكم وانتم مثلا كذا كل هذا لازالت لا هناك اشياء كثيره مثل العفه ولا انا بازب بالالقاب ايضا تنابذوا بالالقاب واحد يختار لصاحبه يلقبه بلقب سيء ويشهر عنه ويقول مثلا يسموه خيشه يسموه كذا قال الرسول يأمر أن ينادى الرجل بأحب الاسماء اليه وكان يغير الأسماء الحسنه الاسماء الطبيعه الى أسماء السيئه إلى, <تصفيق> الى اسماء حسنه حتى سواء كان فيها خلل اعتقادي زي ما كان عبد العزه سماه عبد الله مثلا او خلل في الاداب في الاداب يغيره ال قالت له انا عاصيه قال بل لا, انت لا جميله ف الشأن في الاداب القرانيه نعم ف... اما تربية المجتمع على العفه والطهاره فهذا أمر واسع جدا طويل امر طويل والوقت و... واسع جدا يحتاج الى اذا تاملوا تاملوا في القران لا. الله عز وجل يقول كل المؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم مجتمعا وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن مجتمعا يراد أن يقام على العفه والفضيله والاداب فلا بد ان ان ان يشيع في هذا لا. العجيب ان الصحابه امتثلوا لهذا واصبحوا مطرب المثل في هذا لما نهاهم الله تعالى عن الغيبه كان كان ابن مسعود يقول لو سخرتم من كلب لخشيت ان امسخها كلبا والله وال عنهم اشياء من التحرز والخوف امتثالا لالا يستنب كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا جد حساس ولا يغضب بعضكم بعضا وهكذا آداب كثيرة واخلاق كثيرة ويستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين يملغوا الحل منكم ثلاث مرات من فالاداب الفرديه والاجتماعيه والعمليه في حياة المسلمين دعمها القرآن في المدينة في في المناخ الذي ممكن ان تطبق فيه فازار المسلمون المثل الاعلى في هذه الأخلاق وفي الامتثال لدين الله عز وجل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا يعني ما اعظم القرآن وهو يبني الاخلاق ويؤسس الأخلاق ويؤصل الأخلاق وما أجل الصحابه رضوان الله عليهم وهم يسارعون إلى الاستجابه لايات القرآن وهي تبني فيهم هذه الاخلاق الرائعه وما احوج الامه الآن إلى ان تعود الى اخلاق القرآن كما بينها كتاب الله عز وجل وكما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا اللقاء الطيب نشكره باسمكم باسمكم لفضيله الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد استاذ التفسير وعلوم القران بجامعه الازهر وام القرى سابقا حدثنا عن الاخلاق في القران وفي اللقاء القادم ان شاء الله نتحدث عن العبادات في القران فحتى نلتقي به وبكم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته